إلا م ي أت ه ال م ن اف ق ون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة ل نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما